قال النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahi r rahim Tabara ladhi biyadhi al-Mulk, Wahu ala kulli shayin الذي خلق الموت والحياة ليبل وكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماءات طبقات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت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 وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما تفور Słucham się z tego, co dzieje się w tym momencie. Słucham się z tego, co شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير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 اسر قولكم او جهرو به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير شوف مناك بها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أي يخف بكم الأرض فإذا هي تموت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 ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل في عتو ونفور فَمَن يَمْشِ مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى يَمْشِي سويا يَمْشِي سويا على صراط مستقيم قل هو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 صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة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 Vai expelled mią SHOTERowana w zainteresnej Wieremplu nas w Pon mniej Bluetooth W tym